إذا رزقني الله تعالى مالا وأصبحت ميسور الحال وقبل حلول وقت إخراج الزكاة وجدت من يستحق الصدقة فهل يجوز لي أن أخرج الزكاة قبل وقت وجوبها ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد إلى جواز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها وهو الحول في النقود والتجارة والأنعام والدليل على ذلك ما ورد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها وإن كان في السند مقال وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين هل يجزيه قال يجزيه وعن الزهر أنه كان لا يرى باسا أن يعجل الإنسان زكاته قبل الحول، وقال مالك لا يجزي إخراجها حتى يحول الحوت وقال بذلك ربيعة وسفيان الثور وداود وسبب الخلاف هل الزكاة عبادة أو حق للمساكين؟ فمن قال إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أي التي لها أجل أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع ومثل الزكاة العامة زكاة الفطر فالجمهور على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأما قبل ذلك ففيه خلاف فعند أبي حنيفة يجوز إخراجها قبل شهر رمضان وعند الشافعي يجوز من أول شهر رمضان أما عند مالك وأحمد فلا يجوز إلا قبل العيد بيوم أو يومين وعلى هذا نقول لا مانع من التعجيل بإخراج الزكاة قبل وقت وجوبها تيسيرا لمصالح المسلمين والله أعلم